واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان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 فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُ بَعْدَ إِمَانِكُمْ فَدُو قُلْ بِمَا قُوَّتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِنْكَ يَرْثُ اللَّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعالمين مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وإلى الله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 اكثر الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يثنون آيات الله يثنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.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 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 لَكُمُ الْآيَاتِ قُلْ تَعْقِلُونَ هَٰذِهِمْ أُلَّا يَتُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن